ان الله رب العالمين و ب ا ت ب ع نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ م ر ب ا ل و ح د ة والارتلاف ونهوى عن التفرق والاختلاف و أ م ر ن ا ر ب ن ا تبارك وتعالى أ ن ه إ ذ ا ما وقع التنازع و ا ل ا ق ت ت ا د بين طائفتين من المؤمنين ان يقوم اولي العدل و ا ل ن ص ف ة من المسلمين بالصدح بينهما و إ ن طائفتان من المؤمنين ق ت ت د و ا فاصدحوا بينهما ف إ ن بغت إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى فقاتلوا التي تبغي حتى ت س ي ئ إ ل ى أ م ر الله ف إ ن فات فاصلحوا بينهما بالعدل و أ ق ص ط و ا ان الله يحب المقسطين ثم بين ربنا جلت قدرته أ ن المؤمن مقصور على اخوته ل أ خ ي ه المؤمن يقول ربنا جلت ق د ر ت ه إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة فقصر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين على ا ل ا خ و ة من باب قصر الموصوف على ا ل ص ف ة وهو قصر اضافي لا حقيقي ل أ ن المؤمن أ خ للمؤمن ل وهو أ ي ض ا هذا المؤمن أ ي ض ا مخل ومزك و ق ا ت ومعتمر ولكن الله جلت قدرته لتوضيح هذه ا ل م س أ ل ة في حس المؤمن وجعلها م ت أ ل ق ة في حسه وفي يقينه جاء ربنا في محكم التنزيل ب ه ذ ا ا ل أ س ل و ب اسلوب القصد ليدل على عظم ا ل أ خ و ة بين المؤمنين إ ن م ا المؤمنون أ خ و ة ف أ ص ل ح و ا بين أ خ و ي ك م واتقوا الله لعلكم ت ف ل ح و ن ثم رعى ربنا تبارك وتعالى ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة بالتربيه و ن ه ا ربنا جلت قدرته أ ن يسخر الرجل من الرجل و أ ن تسخر ا ل م ر أ ة من ا ل م ر أ ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا يحثنا ربنا تبارك وتعالى بهذا النداء الشفيف الحبيب الذي إ ذ ا ما سمعه المؤمن أ ل ق ى إ ل ي ه سمع قلبه ل أ ن ه إ م ا أ ن يكون خيرا يبعى لا ي ه يسخر ن ه ى عليه لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء بعدها ليدل على ان القوم هاهنا هم اهل وما الرجال الشاعر ادري ولست افعاد ادري على قول ولست النساء فقابل بين القوم وبين النساء اقوم بين وبين في حصن ان بالدلالة الاية الشريفة هذه هم الرجال لا يسخر قوم من قوم عسى أ ن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أ ن يكون ق ي ر ا منهن ولا تلمزوا أ ن ف س ك م مع أ ن ا ل ل ا م ز الذي يتتبع أ ق ا ه ب ا ل م ن ق ص ة ويدعوه باسم حقير لا يحبه الذي يفعل ذلك لا يلمز نفسه بل يلمز أ ق ا ه ومع ذلك فالله رب العالمين ل ا ع ت ب ا ر أ ن ا ل أ م ة كلها جسد واحد يبين أ ن اللامز ل أ خ ي ه لامز لنفسه في ا ل ح ق ي ق ة ولا تلمزوا انفسكم فجعل اللامز لامزا لنفسه ب ا ل د ل ا ل ة على أ ن المسلم أ ق و المسلم هو وهو صنوان ي كالشيء الواحد الله جلت قدرته دعا ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة إ ل ى اتباع و ا ن ت ت ا ل هذه ا ل آ د ا ب ا ل ع ظ ي م ة و أ ث ب ت ا ل ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة بين المؤمنين حتى مع الاقتتال و إ ن ق ا ئ ف ت ا ن من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم ومع ش ف ك د م ا ه بعضهم لبعض ولم يسلبهم ص ف ة ا ل إ ي م ا ن ثم نص ربنا بعد ذلك على هذا ا ل أ م ر ص ر ا ح ة فقال جلت قدرته إ ن م ا المؤمنون ا ق و ى المجتمع المسلم يريده الله رب العالمين كالجسد الواحد بل ي ص ث النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم على ذلك ص ر ا ح ة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إ ذ ا استفا منه عضوا د ا ع ى له سائر ا ل أ ع ض ا ء للسهر و ا ل ح م ة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ليخرج الناس من ا ل ا خ ت ل ا ف إ ل ى الى ا ا الناس من الضلالة خ ل وليخرج ل من إ الهدى ومن التمزق والتفرق إ ل ى ا ل ع و د ة متمسكين بحبل الله المتين متالفه من قلوبهم ع ا ئ د ة إ ل ى الله رب العالمين بجمعيتها وبكليتها كما يحب الله رب العالمين ويرضى الله علي يوالا ي و س ل ن لم ي ر خ ص ل م س ل م أ ن يهجر أ و ا ه فوقك ل ا ف ق النبي ا ل صلى الله علي ه و ع ل ى آله و س ل م لا ي ح ل ل م س ل م أ ن يهجر أ و ا ه فوقك لان ثم ي ي ب النبي صلى الله علي ه و ع ل ى آله و س ل م أ م ر ا نفسي ا ي ع ت ي ا ل ي ن ا س عندما لا ي ف س ر و ن ح د ة ا ل ب ش ر ي ة ا ل م و غ ل ة في ا ل ط ي ن ي ة فيهم فيترفع ا ل أ خ على أ خ ي ه عندما يلقاه وهو له م ق ا ص م يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي ي ب د أ بالسلام فالنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يرعى هذا الجانب النفسي في الناس ل أ ن الله رب العالمين هو الذي خلق الخلق وهو أ ع ل م بهم من أ ن ف س ه م أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير ثم أ ع ل م نبيه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ب أ ح و ا ل الناس فجاء كلام النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم متسقا مع ا ل ط ب ي ع ة ا ل ب ش ر ي ة لا يخرج عنها قيد ا م ل ة ولا أ ق ل منها لكي يسير الناس على أ م ر ا ل ف ط ر ة فما خلقهم ربهم جلت قدرته النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يبين أ ن امر ا ل ق ص ا ر قد يكون مستفشيا ويكون متغلغلا ا الصدور في بعض م ت ل في بعض القلوب فما الحل اذا إ عاد أ ح د ه م ا ولم يعد ا ل آ خ ر يبين النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم هذا ا ل أ م ر أ ي ض ا فيقول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم لا يحل لمسلم أ ن يهجر أ ق ا ه فوق الثلاث ف إ ذ ا مرت ثلاث فليلقه أ ي ف ل ي ق ا ب ل فليلقى عليه السلام ف إ ن اجابه ف إ ن رد عليه و إ ل ا فقد برئ المسلم من ا ل ه ج ر ة إ ذ ا مرت ثلاث على متخاصمين ثم لقي أ ح د ه م ا أ ق ا ه يريد أ ن يفيء إ ل ى أ م ر الله رب العالمين ويخرج من ا ل ه ج ر ة ا ل م ذ م و م ة يهجر اخاه فيريد ان يخرج من هذه الهجره إ ل ا ان ا ل آ خ ر قد ركب راسه وقاده شيطانه إ ل ى مهاوي الضلال والعناد والزايط فيخبر عليه اخوه فيوخي عليه السلام ان رد فقد برئ جميعا من امر الهجره ومن امر الخصام وان ركب راسه وابى الا الخصام والمقاصمه والعناد والمعانده ف إ ن الذي سلم أ ي المسلمون كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليه قد برئ من ا ل ه ج ر ة ولا يعد هاجرا وباء ا ل آ خ ر بالدم وفي الحديث ا ل آ خ ر أ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ م ر ب أ ن يصنع المسلم مع أ خ ي ه ذلك ثم فليلقه فليسلم عليه ف إ ن رد عليه فقد اشتركا في ا ل أ ج ر وفي ك ث ا ر ة إ ث م ا ل ه ج ر ة التي و ق ع فيها وان لم يرد عليه رد عليه الملك ورد على ا ل آ خ ر الشيطان كما أ خ ب ر النبي العدنان صلى الله عليه ه وعلى ل آ وسلم ثم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ان امر الخصام وامر المنازعه وامر المحاده ليس من دين الله رب العالمين في شيء فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ان من هجر اخاه سنه فكانما سفك دمه فمن هجر اخاه سنه حولا كاملا متطاولا أ ص ب ا ح تتلوها ا ل أ م س ا ء وهو مقيم على زيغه وخصامه و ا ل أ م ر من قبل ومن بعد يسير في يسير على من يسره الله رب العالمين عليه من هجر أ خ ا ه س ن ة ف ك أ ن م ا سفك دمه كما أ ق ب ر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم الذي يدعو إ ل ى التناحر والتنافر و ا ل ه ج ر ة والخروج من ا ل ا ل ف ة والائتلاف إ ل ى حد ا ل م ق ا ص م ة والاختلاف أ م و ر ك ث ي ر ة جدا لعل أ ب ر ز ه ا ما يبينه النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في حديثه الصحيح وقد جلس النبي يوما صلى الله عليه وسلم بين أ ص ح ا ب ه يحدثهم فجاء رجل اعرابي فقال يا محمد متى ا ل س ا ع ة ف ع ر ض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ومضى في حديثه ولم يلتفت إ ل ي ه فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وحديثه مع أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم وكان ا ل ص ح ا ب ة قد ظنوا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد على السائل م س أ ل ت ه اقبل النبي صلى الله عليه وسلم على السائل فقال أ ي ن السائل عن الساعه فقال انا ل ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا و ضيعت الامانه فانتظر الساعه إ ذ ا ضيعت ا ل أ م ا ن ه تنتظر ا ل س ا ع ة و إ ض ا ء ة ا ل أ م ا ن ة أ ن يوسد ا ل أ م ر إ ل ى غير أ ه ل و أ م ا إ ذ ا ما جعل كل أ م ر في ن ص ا د ه وسار الناس على قانون ربهم جلت قدرته و س ن ة نبيهم صلى الله عليه وسلم ف إ ن ا ل أ م ر فيه فصحه كما أ ق ب ر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أ ن ه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا واضلوا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن سبب ضلال ا ل ا م ة و إ ض ل ا ل ه ا هو غ ي ب ة العلماء غيبة ا ل عن ل م ا ء ع ساحاتها ف إ ذ ا ما غاب العلماء الربانيون عن س ا ح ة ا ل أ م ة نصب الناس رؤوسا جهالا سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فسبب الضلال و ا ل إ ض ل ا ل هو غ ي ب ة العلماء عن ساحات ا ل أ م ة ف إ ذ ا ما غابوا عنها نصبت رؤوس ج ا ه ل ة سئلت فافتت بغير علم فضلوا وتضل عياذا بالله ولياذا برحمته وهو على كل شيء قدير ثم إ ن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبين وهو أ م ر عجيب حقا غير أ ن ه غير عجيب في جانب ق د ر ة ربنا تبارك وتعالى جلت قدرته ل أ ن ه من أ م ر نبوءات النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم التي تحققت على وجهها الصحيح وما تزال وهو ص ا د ق المصدوق صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم تتحقق نبوءاته يوما بعد يوم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في الحديث الذي أ خ ر ج ه أ ح م د في مسنده عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي ا ل س ا ع ة قبل ا ل س ا ع ة سنوات خداعه يؤتمن فيها ا ل خ ا ئ م ويخون فيها ا ل أ م ي ن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها ا ل ر و ي ب ض ة قيل وما الرويبضه يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه ومن ا ل ر ي ب ض ط فهي ا ل ر و ي ب ض من ا ل ر ا ب ض وجدت عليها التاء ل ا ل م ب ا ل غ ة والرابط الذي قعد بهمته عن معالي ا ل أ م و ر ثم لم ي أ ن ف أ ن يوقع الدس والدسيسه بين ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة من أ ج ل تفرقها وخروجها عن حد الائتلاف و ا ل و ح د ة النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يبين هذه ا ل أ م و ر لا لنتفكه ا بها في مجالسنا بل لنجعلها ب إ ز ا ء قلوبنا ونصب أ ع ي ن ن ا نسير بعد ذلك على ضوئها و ت خ ط أ ق د ا م ن ا على سبيلها ل أ ن السير ق ل ف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و سير على الصراط المستقيم وهو مفض في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر إ ل ى ج ن ة الخلد بحمد الله رب العالمين نسال الله رب العالمين ان يجمعنا مع النبي في الجنه وهو على كل شيء قدير عباد الله ثم ان الله جلت قدرته والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يات الحث في دين الله رب العالمين في نصوص الوحي الاول والثاني باحسان العلاقه والائتلاف بين المسلمين افرادا وجماعات ولم ي أ ت ي مع ذلك التركيز كل التركيز على ا ل ع ل ا ق ة ا ل أ و ل ى التي جعلها ربنا تبارك وتعالى ق ا ئ م ة بكل أ ح د إ ل ا اثنين جعلهما الله رب العالمين ا ي ة لما ق ل ق آ د م عليه السلام من غير و ص ا ط ة أ ب وام و ق ل ق عيسى عليه السلام من غير و ص ا ط ة أ ب ثم جاء الخلق بعد ذلك جميعا كلهم ب و ص ا ط ة أ ب وام الله رب العالمين والنبي ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم لم ت أ ت النصوص عنهما بالحث على إ ح س ا ن ا ل ع ل ا ق ة بالمسلم ثم تركت النصوص بعد ذلك ا ل أ م ر ب ذ ر الوالدين لم يكن ا ل أ م ر كذلك أ ب د ا بل إ ن الله رب العالمين وصى هذه ا ل أ م ة ب أ ن تعبد الله رب العالمين ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وجعل ربنا تبارك وتعالى هذا الامر بهذه الصوره ووصى بالاحسان بالوالدين بعد ان امر بعبادته واخلاص التوحيد له والخروج من الشرك به جلت قدرته لامر عجيب حقا فان الله رب العالمين غيب لا تراه العلوم ولما كان ربنا سبحانه هو السبب في وجودنا ووجود آ ب ا ئ ن ا إ ل ى آ د م وهو الذي أ و ج د الموجودات وكون ا ل أ ك و ا ن وكان سببا غيبا لا تراه, الع... لا تراه الابصار و إ ن م ا تراه العقول والقلوب باياته الباهرات في هذا الكون ا ل م ت ر ا ض العظيم لما كان كذلك جعل لنا ربنا تبارك وتعالى سببا ظاهرا لوجودنا وهذا السبب هو ا ل أ ب و ا ل أ م ف إ ذ ا جحد ا ل إ ن س ا ن السبب الظاهر في وجوده وهو أ ب ا ه و أ م ه ف إ ن ه عند ذلك يكون أ ش د جحودا بسبب ا ل غ ي ب الذي لم تره عينه ولذلك وصى ربنا ت بالاحسان ر ك ت ع ى ب ل إ إ ل ى السبب الظاهر بعد ربنا تبارك وتعالى أن وصى ب ا ل ع ب ا د ة لله رب العالمين و إ خ ل ا ص التوحيد لجنابه الكريم والخروج من الشرك ب ا لله رب العالمين ف إ ذ ا ما أ ق ع من ا ل إ ن س ا ن جحودا للسبب الظاهر كان أ ش د جحودا للسبب الغيب الذي لم تره عيناه ولذلك يجعل ربنا تبارك وتعالى امر ا ل أ ب و ي ن عظيما جدا حتى إ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم لا يبين عندما أ خ ب ر ا ل أ م ة جميعا أ ل ا أ ن ب ع ك م ب أ ك ب ر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله و أ ق و ق الوالدين وقال بعد أ ن كان م ت ك أنت ج ل س أ ل ا وقول الزور الا وقول الزور, الزور, الزور يحذر صلى الله عليه وسلم من قول الزور فما يزال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى يقول ا ل أ ص ح ا ب أ ل ا ليته سكت صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فالله جلت قدرته يوصي بهذا السبب الظاهر حتى يكون ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر وفاء و أ ع ظ م برا للسبب الغيب الذي لم تره عينه ثم إ ن ا ل ع م ر ليس بالتطوع بل هو على الوجوب ثم ان الله رب العالمين تلت قدرته ليجعل ا ل آ ي ة البينه تلو ا ل آ ي ة في أ ن دعاء الابوين مستجاب كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله آله ثلاث دعوات مستجابات د ع و ة المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالدين على ولدهما ومن ذلك ما هو مخرج في صحيح البخاري وغيره أ ن جريج العابد الذي أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن صاحبه قد تكلم في المهد كما تكلم عيسى في المهد صغيرا ي خ ب ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذا الرجل العابد المسمى بجريج كانت له ص و م ع ة في ح ض ن ج ب ل من ا ل أ ج ب ا ل وبجوار تلك الصومعه راع ي أ و ي في الليل الى الصومعه لبقره و ا م ر أ ة بغي من تلك ا ل ق ر ي ة التي ينتمي إ ل ي ه ا هذا الرجل العابد الصالح ت أ ت ي وتختلف إ ل ى هذا الراعي الذي ي أ و ي إ ل ى ص و م ع ة ج ر ي ت فلما يتبين حمل تلك البغي جاء امر عجيب مصداقا ل د ع و ة أ م ج ر ي ت على ج ر ي ت وذلك أ ن ام جريج ذهبت إ ل ى ولدها فدعته وكان في ص ل ا ة ف أ ق ب ل على صلاته ي ن ا د ي ربه يا رب أ م ي وصلاتي ف أ ق ب ل على صلاته ولم يلتفت إ ل ى أ م ه ثم إنها جاءت م ر ة أ خ ر ى فنادته ف أ ق ب ل على صلاته ولم يجب أ م ه ثم جاءت في ا ل ث ا ل ث ة ف أ ق ب ل على صلاته ولم يجب أ م ه فما كانت منها إ ل ا أ ن قالت اللهم لا تمته حتى ارى وجوه المؤنسات وانصرفت فلما تبين حمل البغي التي كانت تاوي إ ل ى ظل صومعته وتختلف إ ل ى الراعي الذي يبيت عند ا ل ص و م ع ة أ خ ذ ت فقيل من أ ي ن لك هذا الوليد الذي جئت به إ ل ى غير رشده فقالت هو ابن جريج ف أ م ر الملك ب إ ح ض ا ر ه فهدمت صامعته و أ ت ي به مكبلا وخرج أ ه ل ق ر ي ة جميعا بما فيهم المومسات اللواتي دعت امه أ ن يرى وجوههن وخرج الرجل مكبلا في حديده يسير بين الناس فلما وقع نظره على أ و ل ئ ك ياتي نظر إ ل ي ه ن وضحك ثم سيق ف م ث ل بين يدي الملك فقيل له إ ن هذه تزعم أ ن ولدها منك فقال من هذه قيل هذه وهذا ولدها ف أ ق ب ل هذا الرجل الصارخ على الوليد وهو في مهده وفي قماطه فكلمه فقال يا ايها الوليد من أ ب و ك فقال أ ب ي الراعي فقال له ا لماذا ل ل ك م ت ب س ن ت ق ا ل ت ك و ك ر ت دعوة دعت ب ه ا ك ا م ي ع ل ي ع ن د ن ا ا ف ض من اجل ان ي و ن ن ا ف ي ص ل ا ت ي ك ا ك افضل من ا ل ان ي و ن ه ا ل من ا ج ان ي و ن ه ا ف ض ل من ج ل ان ي ه ا ف ض ل من ل ي ه ن ا ا ف ل من اجل ا ي ن ه ن ا افضل من اجل ا ي و ن ه ن ا ف ض ل م ج و ن ه ا ك ف ض ل م ا ل ان يكون ه ا ك افضل م اجل ان ي ك و ا ك افضل من اجل ان ي و ن ا ك افضل اجل ان ي و ا ك افضل ا ل ان ي ك و ا ك ا ل م ل ك فلنجعل لك ص و م ا ت ك من ذهب قال لا قال من فضه قال لا قال كما تبغي قال اعيدوها كما كانت وعاد إ ل ى عبادته كذلكم يكون الامر لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ل آله و يقول ودعوه الوالدين على ولدهما ثم إ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول رغم انف رغم انف رغم أنف عبد بلغ ابواه أ و أ ح د ه م ا عنده الكبر ا فلم يدخلاه ا ل ج ن ة يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالذل في الدنيا والصغار في ا ل آ خ ر ة وليعلم المرء منا أ ن ه مهما فعل فلن ي ب ل غ من إ س د ا ء شيء من الجميل الذي أ ص ب ح حول ع م ق ه ق ط ف لا يستطيع أ ن ي خ م ص منه بحال أ ب د ا ف إ ن ابن عمر رضي الله عنهما كان في طوافه حول ا ل ك ع ب ة وجاء رجل من أ ه ل اليمن ثم إ ن أ م ه كانت مقعده تحكم لها على ظهره يطوف بها حول البيت وفي ذلك من المشقه ما فيه ثم إ ن ه يحذو ب أ م ه ك أ ن ه يحذو بجمل رفيق الا اني لها بعيرها المذلل اذا اذعرت ركابها لم اذعر فلما قضى طوافه وضاعونه واقبل على ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابن عمر ترى اني قد وفيتها حقها قال ولا بزفره واحده ثم ان الرجل اتي للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقول يا رسول الله اي الناس احق بحسن صحابتي قال امك ثم امك ثلاث موار مرارا ثم, مرار ثم ابوك يظن الناس ان للاب ي من البر على الثلث مما للام فللاب ثلث البر وللام ثلثان وهذا ليس من الصواب بمكان ابدا ولكن لما كان عمر الام في برها بولدها مما لا تراه عينه ف إ ن الجنين عندما يكون في بطن أ م ه وفي رحمها تحمله ت س ع ة أ ش ه ر كاملات وتعاني وتقاسي من هذا الحمل ما تقاسي لا يرى الوليد ذلك ثم انه عندما يولد و ت ر ا ه لا يكون له عقل يدرك به ما تبذل أ م ه نحوه من جهد ومن تعب ومن سهر ومن عذاب يعذبه بها في مرضه وفي صحته سواء فلما ان يصب ان توقي لا يرى البر واصلا إ ل ي ه إ ل ا من ابيه ولذلك اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الامر إ ل ى اصله فقال ان امك لم تنظر برها بدءا فلعلك ان تنظر الى بر ابيك فتنظر ان بر ابيك هو البر لان الام لم يصل اليك من برها شيء بل وصلك من برها الكثير غير ان عينيك لم تر فيامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و العبد المؤمن أ ن يضره امه ثم بره امه ثم بره امه ليخرجه من حيز التقصير إ ذ ا ما نظر إ ل ى ظاهر ا ل أ م ر ولم يبحث في ر و ا ه ر ا ل أ م و ر و ي ع و د بحسه وبالاستقراء فيما يراه في حمل ا ل ن س و ة ووضع ف ي ا ل ن س و ة و ف ي ت ر ب ي ة ا ل ن س و ة ل أ و ل ا د ه ن وما في ذلك من عناء وعذاب و ن ص ب وتعب و م س ق ب ة تؤثر ولدها ووالدها على صحتها هي وعلى ش ه و ة نفسها هي لما كان ذلك يحدث للعبد منا ولا تراه عيناه بعد ل أ ن ه في غير حيز ا ل إ ض ر ا ب بل في غير حيز هذا الوجود في ا ل م ر ح ل ة ا ل ج ن ي ن ي ة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ب أ م ه ثم أ م ه ثم أ م ه ثم ب ا م ن ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر على سوائه فيقول وانهما اي ابوك وامك و إ ن ه م ا امراك ان تخرج من دنياك لهما فاخرج اي مما ملكت يمينك لا ان تخرج منتحرا عياذا بالله و ل ي ا د ا برحمته و إ ن ه م ا امراك ان تخرج من دنياك لهما ت خ ر ج وما من عبد يصبح له أ ب و ا ت أ و أ ب ن أ و أ م وهو م ا أ وهو أو وهي عنه في رضا إ ل ا فتح له باب إ ل ى ا ل ج ن ة واين اثنان سبابان و ع ن ابر الجر أ ن يبر الرجل أ ه ل ود أ ب ي ه أ ي بعد مماته و ر أ ى أ ب و هريره رضي الله عنه رجلين يسيران فقال ل أ ح د ه م ا ما هذا منك فقال هو أ ب ي قال لا تسمه باسمه فلا تمش ي أ م امامه ه و ل تجلس ت قبله لا س باسمه ولا, تمشي أمامه ولا تجلس م أمامه ش ي ولا ت قبله ثم إ ن البر بهما بعد مماتهما ص د ق ة عليهما فما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يعرض على الرجل بعد مماته درجته من ا ل ج ن ة فيقول يا رب ليست في هذه ف ب أ ي شيء كانت يقول باستغفار ولدك الصالح لك بعد مماتك ما يرفعه الله رب العالمين في ا ل ج ن ة درجات ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يبين ان هذا الارض يعاقب به المرء في الدنيا مثلا بمثل وكفء بكفء ما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل له ا ل ع ق و ب ة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في ا ل آ خ ر ة من البغي ر ح م و ا ل من البغي و ق ط ي ع ة الرحم فمن ظلم الناس في الدنيا لا بد أ ن يخلص الله رب العالمين مظالم الناس منه قبل أ ن يموت مع ما يعده الله رب العالمين له في ا ل آ خ ر ة من العذاب ومن قطع الرحم و أ و ل ى ا ل أ ر ح ا م بالوصي أ ب و أ م في شيخوختهما فما ورد ضعيفا في معجم س ن د م الطبراني وعند البيهقي في سننه ان رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و فقال يا رسول الله إ ن أ ب ي قد أ ك ل مالي ينفقه على ع ي ا ن ه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الرجل إ ل ى الاب أ ن ي أ ت ي ه اذهب فاتني ب أ ب ي ك ونزل جبريل على قلب ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إ ذ ا جاءت الرجل فساله عن امر دار في صدره ولم تسمعه أ ذ ن ا ه يعني لم يتكلم به لسانه فلم يخرج به نطق من شفتيه لم تسمعه أ ذ ن ا ه فلما جاء الرجل ومثل بين ابي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا إ ن علبك يزعم انك قد أ ك ل ت مالك و أ ن ف ق ت ه على عيالك فبكى الرجل وقال يا رسول الله سله سأله أ ي عيال لي أ ن ف ق ع ل ي ه م يا رسول الله والله ما ه م م ا إ ل ا أ م ه و أ خ ت ا ه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني عن شيء تحدثت به نفسك ولم تسمعه هناك فقال الرجل يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك وعليك يقينا صلى الله عليه وسلم إ ن م ا قلت في نفسي لهذا الولد العاق ل الذي يشفوني إ ل ي ك غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أ ذ ن ي إ ل ي ك وتنهل و حتى إ ذ ا بلغت السن و ا ل غ ا ي ة التي ن ه ا ي ة ما كنت فيك و أ م ل جعلت جزائي غ ل ظ ة و ف ض ا ب ب ة جعلت جزائي و ص ض ة ك أ ن ك أ ن ت المنعم ا ل م ت ف ط ل فليتك إ ذ لم تر ى حق أ ب و ت ي فعلت كما الجار المجاور يفعل ف ل ك النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بكتفي الولد يقول أنت و م انت ل لأبيك ك أ ومالك لابيك أ أنت ب ي ك و م ل ل ك أ أنت وما لأبيك ومالك في ا ل ص ح ي ح ي ص ح ي ح وأما القصة فقد وردت بسياق منكر فهي ض ع ي ف ة عند الطبراني في معجمه ا ل أ و س ط و أ ي ض ا عند ا ل ب ي ح ق ي في سننه ه الله عليه وسلم فهو وأما وسلم التابت النبي صلى عن ق انت ومالك وما لابيك انت ومالك لابيك ووالله لا يستويان ابدا ل أ ن ا ل أ ب عندما يرى ولده مريضا صغيرا لا له من سن تقطع ولا من يد تدفع بل عاجز للعجز كله كما نتوجه بهذا المعنى في الدعاء إ ل ى ربنا اللهم ع ا ق ي ة ك و ا ص ي ة الوليد كما انك قد وقت ي الوليد ولا سنقطع ولا تدفع ولا حول ولا ق و ة والقيت المحبته والدرا ا ل ر ح م ة في ق ل ب ا لابويه تدفع عن ش ر م ا خ ي ت انك على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ي ق و ل انت وما لك لابيك لانك عندما كنت صغيرا تمره يقومان ي عليك بالاسى كله وبالبكاء كل ه ت ل ب ذ م ع من دم ويرجوان حياتك مع العناء فاما هما اذا ما ك ب و ا وبلغ السن التي فيها العجز ف إ ن ك تقوم على شانهما و أ ن ت تتمنى أ ن ي ذ ه ب فشتان شتان أ ي ض ا أ ن ت عندما تكون صغيرا في كنف أ ب ا ي ك تسعد بشقائهما يعني يسعى الوالد و ا ل و ا ل د ة أ ح ي ا ن ا بالكد وبالنصب وبالشقاء و أ ن ت في ا ل س ع ا د ة لا تابه ولا تلتفت اولادك يسعدون بشقائك انت فشتان بين من كان يسعى ويشقى فتسعد وبين من تسعى انت وتشقى وهو يسعد شتان شتان إ ذ ا ما قدمت هذا على ذاك فقد عكست ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم إ ن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ل آله و يبين ان من أ س ب ا ب قبول الدعاء عند الله أ ن يضر الرجل والديه وفي ذلك الحديث الصحيح الطويل أ ن ا ل ث ل ا ث ة الذين هووا إ ل ى الغار فنزلت ا ل ص خ ر ة فسدت فوهته وقام كل منهم يدعو ا ربه تبارك وتعالى قال ثالث ا ل ث ل ا ث ة أ و اولهم على حسب ا ل ر و ا ي ة اللهم إ ن ك تعلم أ ن ه كان لي أ ب و ا ن شيخان كبيران واني كنت أ س ع ى بابلي و ش ي ا ت ي ف أ ض ر ب فتجاوزت يوما والله تعلم يا رباه اني ما كنت أ ق د م على سقيهما لبنا حلبا من ش ي ا ت ي ومن إ ب ر ي ما كنت أ ف ع ل ذلك و أ س ق ي أ و ل ا د ي قبلهما ثم إ ن ي ت أ خ ر ت يوما فجئت فوجدهما ت نائمين فوقفت واللبن على كفي بقدحه و ا ن ا ل ص ب ي ة ليتضاغون ا حول ق د م ي يدخلون ويخرجون و ا ن ه م لفي عطش شديد كلهم يريد ان يشرب وانا م ا اريد ان اخرج عن ع ا د ة التي قد اعتدت وعن ا ل ف الذي الفت حتى برق الفجر وحتى انفجر الصبح وانا قائم بين يديهما اكراه ايقاظهما و أ ك ر ه أ ن أ س ق ي ولدي قبلهما حتى استيقظا فشربا اللهم إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت ذلك اتباع مرضاتك ومن أ ج ل وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله رب العالمين عنهما بمقدار الدلك كذلك م يكون ا ل أ م ر ويكون البر اللهم ا ر ض ق ن ا البر بابائنا أ ح ي ا ء و أ م و ا ت ا إ ن ك على كل شيء قدير أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه لا شريك له هو يتولى الصالحين و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه و سلم قائد الغر المحجبين و سيد الخلق أ ج م ع ي ن و أ و ل من تنشق ا ل أ ر ض عنه يوم ا ل ق ي ا م ة و أ و ل شافع و أ و ل مشفع و أ و ل آ خ ذ بهدف ا ل ج ن ة فيكون أ و ل داخل الله صلى الله عليه وسلم اما بعد عباد الله ف إ ن ربنا جلس قدرته يبين لنا أ ن ا ل أ م ر ليس قائما على ا ل أ ب و ي ن وحدهما بل كما وصى ربنا تبارك ت ع ا ل ى ب ا ل أ ب و ي ن وصى ب ا ل أ ر ح ا م يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم تعلموا من أ ن س ا ب ك م ما تعلموا ص ل و ن به أرحمكم ت من أ ن س ا ب ك م ماتصلون به أ ر ح ا م ك م ثم إ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يخبر أ ن الله رب العالمين لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش فقال لها ربنا م ا ه قالت هذا مقام أو م ق العائد م ا بك من القطيعه عليها ربنا جلت قدرته فقال أ قدرته اما ترضينا ان أ ص ل من و ص ل ت و ان اقطع من قطعتي قالت ب ل ا رضي فمن وصل الرحيم وصله الله ومن قطع ا ل ر ح م قطعه الله رب العالمين ثم قال نبيكم صلى الله عليه و ع ل ى آ ل ه و سلم ا ق ر أ و ا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم أ ن تفسدوا في ا ل أ ر ض وتقطعوا أ ر ح ا م ك م اولئك الذين لعنهم الله ف أ ص م ه م و ي ع م ى أ ب ص ا ر ه م يقطعون ا ل أ ر ح ا ب وربنا تبارك وتعالى حرم على ا ل ج ن ة ان يدخلها قاطع رحم كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى في و فيما صح عنه لا لا يدخل ا ل ج ن ة قاطع رحم ثم إ ن رجلا ي أ ت ي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كله ليبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر على حقيقته لان الناس يظنون ان صله الرحم ان تصله ثم هو يصلك فاذا ما قطعت يعني واصلته ولم يصلك زرته ولم يزر فانت بذلك لا تكون قاطعا هذا خطا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ واصل الرحم ليس هو الذي يكافئ اصلا بواصل وقطعا بقطع ليس الواصل ب ا ل م ك ا ف ح إ ن م ا الواصل من إ ذ ا قطعت رحمه وصلها لن تكون ع ا ص ل ا للرحم بحق إ ل ا إ ذ ا قطعت رحمك فوصلته واما ذ ا سار ا ل أ م ر عندك على محض ا ل م ك ا ف ح يصلك فتصل ف إ ذ ا قطعت قطعته وقلت ب ر ي ت أ ن ا من هذا الهجران و ب ر ي ت من ق ط ع ة الرحم هذا قطع بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ثم يجعل ربنا جلت قدرته هذا الامر مترتبا عليه أ م و ر غ ر ي ب ة حقه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أ ن ينسى له في أ ث ر ه ويبارك ويبسط له في رزقه فليسرح من أ ر ا د أ ن يتال في عمره ويبسط له في رزقه إ ن كنت في ضيق من الرزق انظر الارحام ا ل م م ز ق ة فصلها وانظر ا ل أ ر ح ا م المقطعه فصلها يبسط لك في الرزق و إ ذ ا ما كنت تبغي ق و ل العمر ي ونشات الاثر فعليك ب ص ل ة الرحم ة ونقع ها هنا في إ ش ك ا ل ينبه عليه العلماء عليهم ا ل ر ح م ة يقولون ان ا ل ع م ر ثابت لا يزيد ولا ينقص نقول أ ج ل لكل رجل وامراه لكل إ ن س ا ن عمرين كما قال ربنا جلت خبرته في أ و ل ا ل أ ن ع ا م والذي قضى ع ج ل ا و ع ج ل مسمى عنده و ا ل ن ك ر ة كما هو معلوم إ ذ ا تكررت في سياق تغايرت و أ م ا ا ل م ع ي ف ة ف إ ذ ا تكررت ثبتت كما في قول ربنا أ ج ل ت قدرته إ ن مع العسر يسرا العسر, العسر المعرف ها هنا هو العسر المعرف هناك و أ ن اليسر المنكر في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى فغير اليسر المنكر في ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة لذلك يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم ل م يغلب عسر يسرين فلكل رجل أ ج ل ا ن إ ذ ا وصل الرحم أ خ ذ أ ف س ح ه م ا م د ة و إ ذ ا قطعها كان على أ ق د ه م ا م د ة والله من قبل ومن بعد يعلم الواصل من القاطع ن س أ ل الله أ ن يجعلنا ممن يصل ا ل أ ر ح ا م وممن يضر الابوين وممن يسير ب ا ل س و ي ة بين إ خ و ا ن ه من المؤمنين إ ن ه على كل شيء قدير ع د ا د الله توبوا إ ل ى الله وارفعوا خصوماتكم من بينكم واعلموا أ ن ربكم جلت قدرته يعاملكم كما تعاملون خلقه الله سبحانه يعاملك كما تعامل خلقه ويتلطف من بعد ويعفو ويصفح والنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من امره ما من امر ئ يدفع عن امرئ مسلم ينتهك عنده عرضه وينتقص منه وتنتهك حرمته عنده إ ل ا دفع الله رب العالمين ونصره في موطن يحب أن ينصر فيه و م ان م امرئ ينصر خ ذ ل مسلما مراء ي ت تنتهك ت ه عرضه محارمه ن و ي ق من ع ض ه خذله الله إلا العالمين رب فيه موطن ن يحب فيه ص ر ت الله رب العالمين يستر عليك ما سترت على أ خ ي ه ويفضحك إ ل ى ما سعيت في ف ض ي ح ة أ خ ي ه كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فيما صح ع ن يا معشر من آ م ن بلسانه ولم يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراته ف إ ن من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عظرته ف ض ح ه ولو في قعر بيته فاللهم يا حي يا ستير س ت ر وسلم يا رحمن عباد الله توبوا إ ل ى الله وصلوا ا ل أ ر ح ا م ا ل م م ز ق ة و ا ر ت غ و ا خ ص و م ا ت وعودوا إ ل ى سواء الصراط واعلموا أ ن العبد كل العبد الذي يدل ل ف ت ا ب ربه و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول ل أ م ر ربه و أ م ر نبيه صلى الله عليه وسلم س م ح ن ا و ط ع ن ا واما الذي يرد أ م ر الله ويرد أ م ر نبيه صلى الله عليه وسلم فليس من ا ل إ ي م ا ن في شيء ليس اراه ذلك من ا ل إ ي م ا ن حتى تقرر نسال الله رب العالمين ان يهدينا الى سواء السراب اللهم قد ب أ ي د ي ن ا إ ل ي ك وردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا ردنا إ ل ي ك ردا جميلا ر د ن ا إلىك ردا جميلا اللهم تب علينا وقف لنا وحمنا تب علينا وقف لنا وحمنا تب علينا وقف لنا وحمنا تب علينا و غ ف لنا وحمنا تب علينا وقف لنا وحمنا تب علينا وقف لنا وحمنا اللهم أ ه ل بين قلوبنا اللهم <tt> اهل <دا> بين, <سؤال> بين قلوبنا اللهم أ ه ل بين ق ب المسلمين ا ه بين قلوب المسلمين اهل بين قلوب المسلمين اللهم, اللهم, اللهم الله ارفع الخصابه من ب ي المسلمين اللهم ارفع الخصابه <Sold> <ت ju> <مسلمين> من ب ي ا ل م س ل م اللهم ارفع الهجران من بين المسلمين واجعلهم ا خ و ة متحابين يا ارحم الراحمين الحمد يا ارحم الراحمين الحمد يا ارحم الراحمين الحمد اللهم ارزقنا بالروالدينا احياء واموات ارزقنا بالروالدينا احياء واموات اللهم اجعلنا ممن ي ص ل و الارحام اللهم ارزقنا ص ل ة الارحام ارزقنا ص ل ة الارحام ارزقنا ص ل ة الارحام قلوب المسلمين. قلوب المسلمين. اللهم تب علينا لنتوب اليك يا ارحم الراحمين سبعينالي نتوب س ب ع ي ن ا ل نتوب ل س ا ن ك و ا ق ي ت و ا ق ي ت الوليد ل س أ ن ك و ا ق ي ت و ا ق ي ت الوليد ل س ا ن ك و ا ق ي ة ك و ا ق ي ة الوليد ل س ا ن ك و ا ق ي ت و ا ق ي ت الوليد اللهم ا ع ن ا وعطنا اعطنا وعطنا ا ع ن ا وعطنا اللهم اعطنا وعطنا اللهم اعطنا وعطنا اللهم ع اعطنا وعطنا مسندر وانت ارحم الراحمين مسندر وانت ارحم الراحمين مسندر وانت ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعلنا لك ذكري لك شكري لك محادين لك طائعين لك مخبتين لك منيبين عليك مؤمنين ان سواك مدبرين عليك مؤمنين ان سواك مدبرين لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك طائعين لك مخبتين لك انواحين لك منيبين عليك مخبلين عن سواك مدبرين نسالك الثبات عند الممات نسالك الثبات عند الممات نسالك الثبات عند الممات اللهم ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا اللهم ي ك س ر ن ا اهدي ان ا نعرض قد انك من معاصينا كتب علينا ما من السماء التي ت ت ح م ا فيها فتوباينا ما من الجدران فتوباينا ان ردتنا فمن يقبلنا ان ردتنا فمن يقبلنا ان ردتنا فمن يقبلنا لدى ردنا خيبيل لدى ر ن ا خيبيل لدى ردنا خيبيل لدى ردنا خيبيل لدى ردنا خيبيل لدى ردنا خيبيل ل ن ان ولا ت علينا كنت ل ا ولا ك علينا ان لنا كنت فمن وان كنت لنا كن لنا كلنا ولا تكن علينا كن لنا ولا تكن علينا احسن لنا ا ل خ ت ا ب احسن لنا ا ل خ ا ت ي ا د ي ن احسن لنا القواتين خ ا احسن لنا ا ت ل ع ل ا بما ر ح ب ت تضاخت ع ل ي ن ا ا لنا ا بما ر رحبت ض تضاخت ع ل ي ا ل ا ر رحبت ض بما و ل ا منجة ملجة منك نا الا ا ل ي ك لا م ن ج منجة اجعل فرجا اجعل فرجا اجعل فرجا ومخرجا اجعل فرجا ولا الا اليك لنا لنا لنا لنا اактер منك ومخرجا اجعلنا فرجا ومخرجا أجعل اللهم لا تخيب فيك رجاء لا تخيب رجاء نعوذ ك من خيبه الرجاء نعوذ بك من عبارتنا نعوذ ك من شماته ل ع ذ ا ب ن و ذ ك من, من ع ب ا ر ت ا وشماته ا ل ع ذ ا و خ ي ب ة الرجاء يا ارحم الراحمين ارحمنا وارزقنا ل ي ا واعدنا انفاظ واعدنا ا من واعدنا من ل اليك ر ة جميلة اهله وارزقنا اليقين وارزقنا اليقين وعاملنا ا ا ر ز ق اليقين. ن بما, بما انت اهله ولا تعاملنا بما نعمل عاملنا بما انت أ ه ل ه ولا تعاملنا بما نحن اهله وخذ ب أ ي د ي ن ا إ ل ي ه واقبل بقلوبنا عليه وتب علينا ت و ب ة م ص و ح ة لا نعصيك من بعدها د ابدا وصلى الله وسلم على النذير محمد صلى الله على ل ا صلى ل ل عليه وعلى آله ه وسلم